إنما لا أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 أَمْ جَعَلُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ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 وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدى به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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلي ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتقواة وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا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 واللّين يُقُضُون عهد الله من بعد ميثاقه ويجفّعون ويقطّعون ما أمر الله به يُصَلَّ ويفسِدُون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدّى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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن مآب كذلك كَذَلِكَ في أمة مباشرة قَالَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَتَنَوَّعُ عَلَيْهِمْ لِتَتَنَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مُتَّبِعُ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجبال أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلٌّ مَّا بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يشغى اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ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 وَمَن يُضِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ بْدُنِيَ وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أشَقٌ وَمَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُ هَادٍ لَا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 وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ودي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وَإِمَّا لُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ